صلاة السر الأعظم بسيدنا محيدين العرابي قد الله سره الباكي بسم الله الرحمن الرحيم الله صل وسلم على سيدنا محمد النور الأول والسر الأنزه الأكمل عين الرحمة الربانية وبهجة الاختراعات الأكوانية وصاحب الملة الإسلامية والحقائق الفانية نور كل شيء وهداه وسر كل سر سناب من ف به قزائن الرحمة والرحموت ومنحت بظهوره أوار الملك والملكوت أقبي داائرة الكمالي وطوري تجليات الجلال. ويا قوتي تاج محاسن الجمال انسان يعين المظاهر الإلهية ولطيفي تروعنات الحضره البسيه مدد الامداد وجود الجهد وباعد الآهاد وسر الوجودي، وواسطة عقد السلوكي، وشرف الأملاك والملوك مدر الكمالات في سماوات الرقائق وشمس العوارف في عروش الحقائق بابك العظم أسراطك المستقيم الأقوام أرقك اللامع ونورك السادع ومدرك الذي هو أفق كل قلب سليم طالع وسرك المنزه الساري في جزئيات العالم والكليات في جزئيات العالم وكلياته ألبياته وسفلياته من جبهر وعرض وبصائط فَمَرَّكَ <تصفيق> بَاتٌ غيب أسرار الذات ومشارق أنوار الصفات، ومطار أنبار التجليات بهمار السلوحات من سناء السلوات قاتل بأرواح الترو هناك المصلي في عين الجمع الجمع بأحمد الوقار بفرقان فرق، بمحمد صلى الله عليه وسلم القائم في الملك بجلاله والراعم في الملكوت بجماله عيني غيبيتك الكاملة على خليفتك على الإطلاق في مملكتك الشاملة صلِّ اللهم عليه صلاةً تعرفني بها أيام في مراقمه وعوالئه ومشاهده ومعالمه حتى أشهده بعين العيان لا بالدليل والمرهان وأعرفه بالتقيق في كل وطن طريق لأرى سريان سره في الأكوان وأنواره مشرقة في مجاليه الحسان إجعل اللهم مدد من شمس حقيقته ومن نور بدر شريعته حتى التضئ في ليل جهله بأنوار معارفه وأتنس في غربة مسرايا بإيناسي لطائفه اللهم احمني إلى حضرته القبسية الأحمدية على كامل شريعته المحمدية وعمر أطوار نخصي بأدوار كماله وألبسني من خلع جلاله وجماله وأفردني في حبه كما فرتب في حسنه وإحسانه وحصصني بخصائص قربه وامتنانه حتى أكون وارثا لديه وناظرا منه له وجامعا به عليه يفر الفرد في العدد وأشرقت أموار الصفات بتوالي المدد واتسعت ربوبيته الحكيم وتقدست سبهات العليم تسبيحات التمجيد والتكريم في مسان وقدم في الأزل الآزال وتقدس الواعد في صفة الجلال والجمال وسلم عليه سلاما فردانيا ما تعددت مراتبه العددية في وحدة مراقي درجاته العلوية في مقامات العبودية بتوالي شهود الرحمة الذاتية واندراج الأنوار الصفاتية في المجالات الأطوارية والمطارات الملكية وسجدت الأرواح الرحانية في مهراب العادمية في حيطة الأحمدية بالأمارات الصبوحية القادمة بالأقدام المعنوية في العوائق الشهودية بالأسرار الخفية عن الإدراكات البشرية، اللهم صل وسلم عليه صلاته وسلاما يتقدم بها. عن عوارض الإمكان لوجه باتصافه بالكمالات وعموم رصمته في جميع العطرات ما تنزه شامح عزه عن النقص والسلوب مثبت راسه مجده بالذات والوجوب وارض عن أصحابه أئمة الهدى منجوم الاقتداء ما تعاقبت وذبار الألبار وأشرقت الأسرار بالأسرار وسبعان الله وما أنا من المشركين والحمد لله رب العالمين